سيدة تقول ذهبت إلى طبيبة أمراض نساء وقامت بفحص فحصا مهبليا فهل هذا الفحص أفسد صومي أنا أختار القول بأن الفحص المهبلي ليس طعاما ولا شرابا لا يدخل الجوف أختار أنه لا يبطل الصوم وكذلك الكشف على البواسير الداخلية أو الكشف على اللوز بنحو ملعقة أن أختار أن كل ذلك لا يبطل الصوم والله أعلم